وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ